أُوْمَرَ آذَنُوِي لِي عَقبُ أَلْتِيرُو عَبِّي عَقبُ بوحر آذنوي بي عَقبُ أَلْتِيرُو عَبِّي عَقبُ جوهال آذينو يتياحَقب أَلْتِيرُو عَبِّي عَقبُ דורך כרחוב מי עגב, אל תירא עבי יעגב. אבו אם יש רש, אל תירא עבי יעגב. וירד מי אל תירא עבי יעגב. ذا خر الله يا عبب ألتر عبدي يا عبب حذوث يا شوعث يا عبب ألتر عبدي يا عبب طيب ويورخ يا عبب ألتر عبدي يا عبب يعرو مش بطخالي يا عاق حالتيره عبذي يا عاق كيل انا حشبي يا عاق حالتيره عبذي يا عاق لايبي طقواً بيا عاق حالتيره عبذي يا عاق ميمونا عافر يا عاقب هل تيرو عبدي يا عاقب نشبع هذا نيلي يا عاقب هل تيرو عبدي يا عاقب سالحنا لا عاون يا عاقب هل تيرو عبدي يا عاقب طهشف شاف ذي عقب الكير عب ذي عقب فضى ذنيا ذي عقب الكير عب ذي عقب سوى يا شوع ذي عقب الكير عب ذي عقب يلقر يا عقب هل تيرو عبزي يا عقب رني وسمحي لي يا عقب هل تيرو عبزي يا عقب شبادين ويذشافوز يا عقب هل تيرو عبزي يا عقب تتنأمث لي يا عقب الْتِيرَ <تصفيق> عَبْدِيَ عَقَافٍ